القرآن الكريم الخاري الشيخ يتلو على مسامعكم ما تيسر له انخصار السور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبّح اسم ربك الأعلى <تصفيق> الذي خلق فسوى والذي قدّر فهدى والذي اخرج المرأ تواجهه غساق Sono qui un نبوحاً <تصفيق> أشقا Ka ve zekr Biliriz ki bu günlerde kami min a'yinin de Yeah. yeah. كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكت Kir inma, atma, <chat> zikir. bir mucize getir. Kafir, fiyadibuhullahu alažab al-akbar. Alayinahizabhum. Bismillahi Ve Ve ve والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاء يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالأرض afirma o nadir وَصَبَّ رَبُّكَ سَوْطَ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادَ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا رَبُّهُ فَكَّرَّمَهُ فَيَقُولُ رب bi akra mani wa amma wa amma fa alayhi kolu bir anan gel Lelamma Watuhibbunal malahubban jamma De ki, haccar boka ve mala kusaf, kusaf, فَأَمَّا مَنْ أوتيَ لَهُ عذابُهُ وَاحِدٌ وَلا يُوثِقُ وساقه آيات والنفس المطعينة bed khulifi bismillahirrahmanirrahim la وَوَالدِّيُومَ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي كَبْدٍ أَيَحْسَبُ أَنَّهُ لَهُ أَحَدٌ أَيَحْسَبُونَ أيحسب أَنَّ لَهُم خُلْدًا فِي الْحَيَاةِ يقول أَهْلُ الْكِتَابِ مَا نُرِيدُ إِلَّا بِمَا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَ حَمَلْ amde ra Yetim zama miskin غَمْر وَالتَوَانُ بِسَوَرِ وَالتَوَانُ بِالْمَرْحَمَةُ أُلَائِكَ uh بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحان What's summer? bah havne fa كذبوا فعقروها، فكذبوا فعقروها، عليهم ربهم بدم بهم meri evet. iza قد أفلح من زكاها وقد خاب من دثاها كذبت ثمود بطرواها إذ قاه كهمت سهمود إذ بعث أشقها. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَتَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوا مُفَاقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُ Rabbuhum bi dhanbihim fesa'uha ربنا تقبل من هذا ما قرناه ونور ما تلوناه مهدين للروح نبينا محمد وادم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما تناسل وتناسل بينهم من الأنبياء والمرسلين وإلى روح أمواتنا وموات المسلمين أجمعين وخاصة إلى روح والدي ووالد والديه وإلى والدي والد والديها اللهم اجعل في خبرهم في خبورهم لوحدتهم مؤنساء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 والله بالله آمين